إِذَا تُتْلَ عَلَيْهِ آيَتُنَا قَالَ أَسَطير الأوولين سَنَسمُهُ على الْخُرطُم إِ بَلَنَهُم كَمَا بَلَونَ أَصْحَابَ الجََّ إْأَقُزَمُ لَا يَصْلمٌ غَ مُصْحين وَلَا يَسْستَثْنُون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون